بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يذكرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بِأَيِّكُمُ المفتون إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم مناع من خير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْتَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُثْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طائف من ربك وَهُمْ نَائِمُونَ فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوثقهم الم اقل لكم لولا تسبحون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 عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون تلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كطاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين